يقول هذا السائل لحسن الله ليكم ما هو الضابط في معرفة الأسماء التي يختص بها الله تعالى والأسماء المشتركة؟ ينظر في الإجابة على هذا السؤال ما كتبه الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره في تفسيره سورة الفاتحة في ذكر الأسماء التي تكون مختصة بالله والأسماء التي هي أسماء مشتركة لا. أحسن الله عليكم ومبارك فيكم يقول هذا السائل قول الله عز وجل إن الله بالناس لرؤوف رحيم هل يدل هذا على أن, على أن اسم الله الرحيم ليس خاصا بالمؤمنين بل هو عام لجميع الناس هذه الآية قد تكون الآية الأخرى مقيدة لها وإلى هذا المعنى أشار الإمام أحمد رحمه الله في رده على الجامية قد تكون الآية الأخرى مقيدة لها وكان بالمؤمنين رحيمها. نعم أحسن الله ليكم يقول هل صفة الرحمة من الصفات التي يقال فيها ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار آخر باعتبار قيام الرحمة بالله عز وجل وأنها ملازمة للذات لا تنفك عن, عن ذات الله سبحانه وتعالى فهي بهذا الاعتبار ذاتية وباعتبار تعلق بالمسيئة يرحم من يشاء فهي بهذا الاعتبار فعلية نعم أحسن الله ليكم يقول السائل هل يجوز التسمي برحمه الله ونحو ذلك لا, لا يجوز لأن رحمة الله مصدر رحمة الله مصدر والمصدر إذا أضيف إلى الله تارة يراد به الصفه وتارة يراد به أثر الصفه فلا يجوز التسمي برحمه الله لا يجوز التسمي برحمه الله من هذه الجهة حتى ولو قال أردت برحمه الله أي الأثر لو أردت برحمه الله الأثر قصدت هذا المعنى حتى وإن قال قصدت هذا المعنى أيضا ليس له أن يتسمى بهذا الاسم لما في هذا الاسم اولا من الاحتمال ولما أيضا في هذا الأمر من تزكية للنفس أحسن الله ليكم يسأل عن اسم المعز هل هو من أصناء الله جل وعلا الإخبار عن الله سبحانه وتعالى بأنه المعز أمر واضح لا إشكال فيه يعز من يشاء ويذل من يشاء فهو تبارك وتعالى المعز ويخبر عنه بذلك أما عده في أسماء الله الحسنى فلا أعلم دليلا صريحا في ذلك أحسن الله ليكم يقول بعضهم يفسر الرحمة بإرادة الإحسان أو إرادة الإنعام فهل يقال في هذا التفسير أنه تفسير باللازم من يفسر الرحمة بإرادة الإنعام أو إرادة الإحسان أو كذلك من يفسر الرحمة بالإنعام نفسه والإحسان نفسه فهذا من التأويل من التأويل ومن صرف النص عن دلالته ولا سيما إذا كان يجحد الرحمة صفة لله سبحانه وتعالى أما إن قال أنني أثبت الرحمة لله وأثبت أيضا لازمها وأثرها فلا بأس أما قصر المعنى على الأثر معنى في الصفة التي يدل عليها الاسم فهذا من التأويل الباطل نعم حسن الله ليكم يسهل كيف شملت البسمة أنواع التوحيد الثلاثة ذكر بعضه للعلم أن البسملة تشمل أنواع التوحيد الثلاثة لأن فيها اسم الجلالة الله الدال على ألوهية الله اتصافة بصفات الجلال والكمال والعظمة ووجوب اخلاصه بالعبادة قد مر معنا, معنا هذا الاسم من قول ابن عباس رضي الله عنه وما قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين فهذا فيه دلالة البسملة على توحيد الألوهية ودلالتها على توحيد الأسماء والصفات من حيث الأسماء التي ذكرت فيها ودلالتها على توحيد الربوبية ما دلت عليه البسمله ضمنا في مثل قولها الرحيم يرحم يشاء. هذا أيضا داخل في التصرف والتدبير وأن الأمور كلها بمشيئة الله هذا كله من معاني ربوبية الله فبعض أهل العلم ذكر أن التوحيد أن البسملة شملت أنواع التوحيد الثلاثة وذكروا أيضا من اللطائف العلمية أن فيها في البسملة أنواع ال الخفض الخفض بحرف الجر والخفض بالإضافة والخفض بالتبعية كلها موجودة في البسملة نعم أحسن الله ليكم يقول ما صحة هذين الدعاءين؟ اللهم إني أحببت لقاءك فأحب لقائي واللهم وفقني لما تحب وترضى. السلف رحمهم الله يقولون في في الأدعية التي يحتاج السائل أن يسأل عنها يسأل عنها يقول عليك من الدعاء بما يعرف عليك من الدعاء بما يعرف أي عليك من الدعاء بما لا تحتاج أن تسأل عنه وهذا يبين لنا كمال الأدعية النبوية كمال الأدعية النبوية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام وأنها أدعية جامعة ومعصومه. أدعية جامعة ومعصوم. معصوم من الخطأ ليس فيها خطأ إطلاقا. لا يحتاج أن يسأل عنها. ففي مثل هذا المقام يدعو بالدعوات التي تتعلق بهذا المطلوب وهي ما عن النبي عليه الصلاة والسلام. مثل الله من يسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك. وسؤال الله التوفيق أيضا. التوفيق لما تحب تحب وترضى. يعني هذا جاء في بعض الدعوات نعم. أحسن الله لكم يسأل عن, عن معنى الصاحب في قوله صلى الله عليه وسلم أنت الصاحب في السفر هل يسمى في دعاء السفر قال أنت الخليفة في الأهل والصاحب في السفر لأنه سبحانه وتعالى يصحب المسافر ويكون مع المسافر المتوكل على الله المنتج إلى الله المستعين بالله يكون الله معه مؤيدا وحافظا ومسددا وهاديا وموفقا هذا هو المعنى نعم الله تكرر السؤال من الأخ يقول نريد مزيد إضاح في كون الإرادة الكونية القدرية ترادف المشيئة والإرادة الشرعية الدينية ترادف المحبة الإرادة الشرعية الدينية ما يريده الله سبحانه وتعالى من عباده شرعا ودينا لا يكون إلا فيما يحب فهو لا يريد شرعا ودينا إلا ما يحب فكل ما أراد جل وعلا من عباده شرعا ودينا أن يفعلوه فهو يحبه ولهذا قيل أن الإرادة الشرعية الدينية مرادفة للمحبة بمعنى أن كل ما يريده الله تبارك وتعالى شرعا ودينا فهو يحبه فهو يحبه وقول من الإرادة الكونية قدرية مرادفة للمشيئة مرادفة للمشيئة أي أن ما أراده الله تبارك وتعالى كونا وقدرا يكون لأن مشيئة الله سبحانه وتعالى نافذة لأن مسيئة الله نافذة فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أيضا قل مثلها ما أراده الله كونا وقدرا كان لأن الإرادة الكونية القدرية مرادفة للمسيئة وما يريده الله كونا وقدرا منه مراد يحبه ومنه مراد لا يحبه فالله عز وجل أراد كونا وقدرا وجود إبليس وهو يبغض إبليس وأراد كونا وقدرا وجود الكفر ويبغض الكفر لكن لله حكمة في ذلك نعم أحسن الله ليكم يقول ما تعليق فضيلتكم على الذين يقولون ندخل الجنة برحمه الله مع أنهم يرتكبون المعاصي ويتمادون فيها ويتهاولون بالصلاة الواجب على المسلم أن يجمع في هذا الباب بين أمرين ذكرهم الله في قوله نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب العليم فيجمع بين الأمرين وهما الرجاء والخوف والرابه والرهبة فيفعل موجبات الرحمة ويتجنب موجبات النقمة أما أن يفعل موجبات النقمة والغضب والعقوبة. ويتكل على الرحمة ويتكل على الرحمة فهذا إنما يضر نفسه ويجني على نفسه والواجب على العبد أن يكون على ذكر دائم بأن الرب سبحانه غفور الرحيم وأيضا شديد العقاب ولرحمته موجبات ولعقوبته موجبات نعم احسن الله يقول السائل كثير من المسلمين يمدحون الكفار لمعاملتهم الاطفال والحيوانات ويقولون ان ما عندهم يفوق ما عند المسلمين فهل من توجيه في ذلك ما يكون لدى الكافر من تعاملات تكون جيده اما مع الحيوان او مع, مع الإنسان مع بني آدم أو نحو ذلك فهي تعاملات لم تعمل ليرجى بها رحمة الله ولم تعمل ليرجى بها شيء عند الله سبحانه وتعالى فهي أمور يقوم بها هؤلاء لمصالح انيه لمصالح آنية وحاجات وقتيه وهذا ما يميز المسلم عن الكافر المسلم عندما يقوم بهذه الأعمال لا يقوم بها تظاهرا ولا رياء ولا سمعة ولا مفاخره ولا محمدة وإنما يرجو بها شيئا عند الله وانظروا قصة المرأة البغي قصة المرأة البغي المرأة البغي لا أحد يعلم بها إلا الله ولم نعلم بقصتها لولا الوحي الذي جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام وإلا كان عمل بينها وبين الله وإلا إن العمل الذي كان منها كان بينهم وبين الله لأن لو إنسان في مثل هذا المقام وعنده ناس ونزل في بئر وحمل الماء وهو يقول حتى يقول عني ويقول عني ويقول عني ذهب الإخلاص الذي هو أساس القبول فالمراهم كانت في مكان لو هلك الكلب ومات ما علم أحد بها لكنها رحمت والله عز وجل طلع عليها ورحمها فالمؤمن يقوم بهذه الأعمال قربه لله وطاعة ورجاء لثواب الله سبحانه وتعالى وعلى كل حال الواجب على المسلم أن يعتني بآداب الإسلام لأن, لأن ثم تفريق ثم تفريق كبير في واجبات الدين آداب الدين أخلاق الدين أحد الدعاة يقول كنت ألقي كلمة في إذاعة مباشرا على الهواء مباشر وكنت أتحدث عن أخلاق الإسلام وأفصل في الأخلاق والآداب الإسلامية يقول فاتصلت امراه نصرانية وقالت سبحان الله الإسلام يدعو إلى هذا كله قال قلت نعم قالت لأن أسكن بين مسلمين ما رأيت هذه الأشياء أسكن بين مسلمين ما رأيت هذه الأشياء فالإسلام يدعو إلى ذلك كله يقول فقلت لها أي دين من الأديان بقطع النظر عن كونه حق أو باطل أهله فيهم المتمسك وفيهم المتوسط وفيهم المفرط هذا معروف في كل دين من الأديان وقال لها أن دين الله سبحانه وتعالى يسعى فما دام عرفت أن هذا في الإسلام فأقبل على الإسلام وأقبل على هذه الأداب الإسلامية والأخلاق العالية حتى تفوزي برضا الله سبحانه وتعالى فالشاهد أن بعض المسلمين يفرط يفرط بأخلاق الإسلام وآداب الإسلام و... نعم صلى الله عليه وسلم يقول أن مشركي قريش كانوا يقرون باسماء الله وصفاته عدس من الرحمن فما السر في ذلك قال الله سبحانه وتعالى وهم يكفرون بالرحمن وهم يكفرون بالرحمن أي يكفرون بهذا الاسم لا أنهم يكفرون بوجود الله العيات التي تدل على انهم يثبتون وجود الله كثيرة لكن يكفرون بالرحمن كفرا على وجه المعانده للنبي. عليه الصلاه والسلام لما قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لا نعلم الا الرحمن اليمامه وعلى وجه العناد والمكابره ذكروا ذلك عنادا وإلا حتى وجد في اشعارهم أشعار بعض الجاهليين إثبات اسم الرحمن مثل قول احدهم انا قضب الرحمن ربي يمينها شاعر جاهلي اثبت الاسم لكن على وجه العناد والمكابرة قالوا ذلك والآية تدل على أن من كفر بإسم من أسماء الله أو جحد إسم من أسماء الله تبارك وتعالى فهو كافر بالله العظيم ونكتفي بهذا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لكل خير اللهم أصلح لنا جميعا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا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 نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصي